وَإِنْ تُخْفَى وَتُؤْتُهُ الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدًى وَلَكِنْ الله يهدي من يشاء وما تُنفِقُوا من خيرٍ فلأمفسكم وما تُنفِقون إلا ابتغاء وجه الله وما تُنفِقُوا من خيرٍ فَإِلَيْكُمْ وَأَن تُمْ لَا تُضْلَمُ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُطْفِعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا لا ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لَا يَسْتَطِيعُنَّ لهم الجاهل أغنياء من التعف في تعريفهم بسمائهم تعريفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافة وما تفقوا من خير فإن الله به عليّ، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار في الغضب على نية، فلهم أجورهم، فلهم أجورهم عند ربهم ولا. قوف عليهم ولا